قد أناب وإلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا ليباري بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعود للدين مجد وليعود للدين يرس ونفرق منا يا شبابا قد أناب يا شبابا وإلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب يا شبابا قد آنبا وإلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله إنا تغي رفع اللواء فن للدين ماجد ون يعد للدين ناس ونجمع منا الدماء يا شباب قد أنابا وإلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالى بالصياب